मयस्तविल अमल बफी वलवलुम तुल नूर वलविलुलाम्त अह्यल अम्व इन उम्मिया वम आभी मुस्मिया इनकोबूर इंग आता इला नवीर इन أناك بالحق بشير ونذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإي يكذب كف قد كذب كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا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 الله عزيز غفور إن الذين يتلوون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم ثراء وعلى آل يتي جُنتي تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور